ale jest... No, صلات بالسلام المبين لنقط التعيين يا غرمي أي من جاءنا حق النذير مغينا مسبلا ثوب الرشاد أي ثب الرشاد صل... نبي كان أسل تقويني من عهدكم فيكن يغرامي نبي كان أسل تقويني من عهدكم فيكن يغرامي po t referred po